موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتباخر بينكم وتفاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غَيْثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد الله ورسوان وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعست للذين آمنوا، أعست للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.